هُم مَانِعُكُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَاتَّاهُم الله مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ولولا أن كتب الله عليه الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شريد العقاب،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 اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَرِ للَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورقوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 لإِن أُخْرِد لاَا يَخْدونَ ماَاهُ وَلإِن قُِْنوا لاَا يصرُونَهُم وَلإِ صَروهم لَوَّّ الأدَبََثٌ م لاَا يصَرُون لأَنكُمْ أَشَدّ رَحبَة فِي صُضُورِهِم مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بِ بأنهُ طَوْم لا يَفقَون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شدير تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نطربها للناس لعلهم يتفكرون